ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا جاء ا نصر ل ل ه و ا ل ف ت ح و ر أ ي ت الاسلاميه ن ي د خ و ن دين في ل ل ه أفواجا فسبح ب ح د ربك و ا س ت غ ف إنه كان توابا